عو الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حظ لمن لا تنساني صعب صبر حبيبي لحظة بغيابك مو مثل القوي بالحب وحب ثاني عو الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حظ لمن لا تنساني. صعب اصبر حبيبي لحظه بغيابك ما بتلقى قوي بالحب واحد ثاني <تصفيق> انت رايح تخدر روحي لا تخليني بجر شي خلصني من نوح ومن احزاني لا تعلمني حياتي وانت مو يمّي ما تعجيبني حتى الراحة بغيابك تعذّبني مو سهل علي مفارق عيونك يلمو صعبة عندك من تفارقني حياتي وانت مو يمّي ما تعجيبني حتى الراحة بغيابك تعذّبني Mą szychniami, nie wiem, poارkie, عيونك, nie mam,